قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها كلما دخلت أمة اللعنة اختذا حتى في اتركوا Kali gone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 حتى ينبي ذلك في سن من خيانك وان وَكَانَ لِكَنَ دِزُو عَلِيمِينَ No. <laughs> a oh.